Agaudu bi-Allah min al-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ya ayuhan nas, taqo Rabbakum. Inna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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت, وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه, وأنه على كل شيء قدير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 جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ إِنَّ الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إِنَّ السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل هَلْ كيده ما مَا وكذلك وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ والدواب وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك, ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوء حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فَكَأَنَّمَا خر من السماء فتخطفه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 جعلنا من سكن ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 ولله عاقبه الامور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثبوت وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين, فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة, وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذان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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من وسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله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 وليعلم الذين أُوتوا العلم أنه الحق من ربك فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا مستقيم صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي حتى مِنْهُ حَتَّى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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله, وأن الله سميع بصير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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفو لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كنتم فِيهِ تختلفون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السماء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشد من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير